بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن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 وأنا لمسنا السماء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حرسا شديدا وَشُهُبًا وأنا كنا نقعد منها مَقَاعِدَ للسمع فمن يَسْتَمِعِ الآن يجد لَهُ شهابا رصدا وَأَن نا لا ندري أشر الأريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا ألا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 وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدًا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إِنَّمَا أدعو ربي ولا أُشْرِكُ به أَحَدًا